Thank mm -hmm. you. What بغيت هدرت كل بالقدره و نخام عمري بكلمه الله ننسى الشبكه نيا و على الزهره انتي زهري يكونك عقلها بعيد ولا؟ من لك انا اللي عشقته وشارم الحب بيجي هكذا هذا مش حتى لا فهمتي تي تي تي تي بتعذب قلبي البلوندا ده ده ده والله يسمع bin tap مارغري بعيدة انا نقعد نحشق فيك انت يا عمري وانت يا عيني يا. مارغري بعيدة انا ينموت عليك